R. 순v Yangtli её والذین قال <تصفيق> ينات عدن يبغلونها ومن صنق ومن One Yeah, yeah. فَأَنِعْنَا عُقْبًا وَالَّذِينَ لَا ويقطعون ما أمر الله به أن يوخل ويقطعون الله <تصفيق> <تصفيق> يا بتوكل إز قال معي يا كفروا له ما أنزل عليه آية من ربه كذبوا لولا أنزل عليهم آية ويقول الذين كفروا ش الله <تصفيق> دی <تصفيق> الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآل ستكلوا عليهم الذين أُحَرِّرَ إلَيْكَ <تصفيق> <والله> <تصفيق> <تصفيق> وَهُمْ يَكُونُونَ بِرَّا قل هو I'm kita on توكلت. ala ni kita on kanur و مات <مسلمات> <مسلمات> <مسلمات> I love that موسیقی موسیقی موسیقی